يرد سلطان العارفين وغلس الواصلين حزب المراقبة والشهود بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن ركبت على جواري حهمي من المراقبة قلاض القيود وقمت على سرائرهم من المشاهدة تقائق الشهود فاجم عليهم أنش الرقيب مع القيام والقود فنكس رؤوسهم مع الخجل واعجباههم للسجود فَرَشُولِ فَرِنِ دُلِّهِمْ عَلَى بَابِ كَنَوَاعِمِ الخدود فَأَطَيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ غَايَةَ الْمَقْصُودِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْكَ تُولَ السُّهْطَةِ وَدَوَامَ الْخِدْبَةِ وَحِفْظَ الْعِرْمَةِ وَلُزُومَ الْمُرَاقَبَةِ وَأَمْشَطَ الطَّاعَةِ وعلوة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء العهد واعتقاد الوصر وتجنب الزلل وبلغ الأمل صالح العمل صل على محمد خير البشر وسلم اللهم يا من أجر محبته في مجاري من المشتاقين وقهر سطوات الشك بحسن اليقين أثبتنا اللهم في ديوان الصديقين واسألك بنا مسلك أولو العزم من المرسلين حتى تصلح بواطننا من لطائف المؤانسة ونفوز بالغنائم من تحاف المجالسة وألبسنا اللهم بسرك جلباب الورع الجسيم وأعذنا من البدع والطلال الأليم فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتدار والإقلاء عن الخطايا بالاستغفار أمرتنا اللهم بالسؤال فناجتك قلوبنا بالافتقار ونظرت إليك مقل الأسرار بسلطان الاقتدار اجبر اللهم ذل إنكسارنا بلطف الاقتدار وجنبنا اللهم الإصرار من فنون الأشرار حتى نسألك بناسب الأولى العزم من الأخيار وصلنا على محمد وعلى آل محمد الأطهار وسلم اللهم يا من حمل على النجب السباق ورفعهم من أجنعة الزفير والاشتياق وأجلسهم على بساد الرحبة وحسن الأخلاق وأهضل على لمامهم سحب الآماق وشعشع أموار شموس المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق وكشف عن عيونهم حناديس الظلم وأجلسهم بين يديه لتفريد القلوب واتصال العزم والطمأنينة وسوء الهمم صل على محمد وعلى آل محمد سادات البشر وسلم اللهم رخص علينا ما يقربنا إليك واغل علينا ما يباعدنا عنك واغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك بكرمك أخلص أعمالنا بإرادتك اجعلنا استعين بك اللهم بجاه أهل الجاه وبمحل أصحاب المحل وبحرمة أصحاب الحرمة وبمن قلت في حقه ألم نشرح لك صدرك اشرح اللهم سدورنا بالهداية والإيمان كما شرحت صدره ويسر أمورنا كما يسرت أمره يسر لنا من طاعتك طريقا سهله ولا تآخذنا على الغروة والغفلة استعملنا في المهلة بما يقربنا إليك ويرضينا صل على محمد وعلى آل محمد وصعبه وسلم اللهم اطلق ألسنتنا بذكرك وضهر قلوبنا عن من سواك وروح أرواحنا بنسيم قربك واملأ أسرارنا بمحبتك واضوي ضمائرنا بنية الخير للعباد وألف ألف سنة بعلمك واملأ صدورنا بتعظيمك وحيز كل يتنا إلى جنابك وحسن أسرارنا معك وجعلنا من من ما صفا ويدع الكدرة يعرف قدر العافية ويشكر عليها ويرضى بك كفيلا لتكون له وكيلا ووفقنا لتعظيم عظمتك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم تبار وَتَعَالَيْتَ يَا ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لا إله إلا أنت واتك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بأحدية ذاتك ووحدانية أسمائك أن تؤتينا صطفة من جلالك وبسطة من جمالك ونشطة من كمالك حتى يتسع فيك وجودنا ويتتم عليك شهودنا ونطلعاً على شواهدنا في مشهودنا أطلع اللهم في ليل كوننا شمس معرفتك ونمر أفقائنا بنور بيان حكمتك وزين سماء زيننا بنجوم محبتك واستهلك أفعالنا في في علك استغرق تقصيرنا في طولك واستمحل إرادتنا في إرادتك وَجَعَلْنَا لك اللهم عبيدا في كل مقام قَائِمِينَ بعبوديتك متل راينا مَشْغُولِينَ مشغولين لَا لا نخشا فيك مالا من ولا ندع عليك راضينا الله بما ترضا بلط فينا فيما يَنْزِلُ من القضاء واجعلنا ممن يَنْزِلُ من الرَّحْمَةِ من سَمَائِكَ وَأَرْضِنَا وَأَفْنِنَا في محبتك كلا وَبَعْضًا صحيح اللهم فيك مرامنا فلا تجعل في غيرك اهتمامنا واذهب من الشر ما خلفنا وامامنا نسالك الله أما بمكنون هذه السراير يا من ليس له إلا هو يخطر في الضائر صلِّ على سيد السادات ومراد الإرادات عبِّيك الكريم ونبيك المعظم محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك بيل في المعطوف وبالنقطة التي هي مبتدا الحروف. ببهاي البهاي التاي التأليف بثائ الثناء بجيم الجلالة بحاي الحياة بخاء الخوف بدال الدلالة بذال الذكر براء الربوبية بزاء الزلفة بسين السنة بشين الشكري بصاد الصفا بغاد الغبير بطاي الطاعة بضاي الظلمة بعين العناية بغين الغناي بفاي الوفاية بقاف القدر بقاف بكاف الكفاية بلا من لطفي بميم الأمر بنون النهي بهاي الألوهية بواب الولائه ببابياء اليقين بألف لا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الفاشي أمدك الباسد بالجود يدك لا تغاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك تملك من الأنام متشاء ولا يملكون إلا ما تريد اللهم إني يسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوتك به أن تصلي على النبي الأمي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأمياء والمرسلين والأولياء الصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين